أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسعون والذين هم عني لهم أعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لقروج إن حافظون معلومين، فمن in والذين هم لأمانات وآهد رعون والذين على فلا رادين يحاذون ولا. ای که الذين يرسون الفرد وسهم فيها وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وجعلناه لطفة في قهار فخلقنا المبفة علقة فخلقنا العاقة مبغة فخلقنا الموغة فتسعنا العظام لحما ثم أنسعنا وخاطا آخر أتباك الله أحسن خالقين أمم إنكم بذللك لم يطود كم بعد ذلك لم يتونتم إنكم يوم القيامة تغارون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْكَكُمْ تَبَعَ طَرَائِكَ وَمَا كُنَّا أَيْلُ وَأَذَنَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْبِقَ كناه في الأرض وإنا هذا هذا أَنْشَأَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ لكم فيها فانتهوا كثيراً طوعاً منها فيها فرّق كثيراً ومنها تأكلون. وان كان من فودي سماء ان تموت بدني وان وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَالِ عِذْرًا وَلَكُمْ فيها ما كثيرة من عطف وعليها وعلى الفلك تحملون، ولا قدر أوسع إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما من إله غير لالان الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر لكم يريد أن يتفضل عليكم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن سمعنا بهذا في إن إلا عجل. وبالترك 우리� departed كان بي ا يوم ما حيمن بعد اذا تم فسلك فيها من كل زوجين نكفيها من كل زوجين مين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطر لي في الذين ظلموا إنهم مغرقون اذن تن وانت انت ومن ماك عالم فلك الحمد لله أقول الحمد لله إلا إن الجامى من A aku إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُتَلِينَ دوماً <تصفيق> آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا وأماكم من إله غيركم أَفَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَؤُ مِنْ قَوْلِهِ يَا لَبِئْنَ كَافُرُوا وأنصدم عنهم في الحياة الدنيا. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ألا إن طعتم بشرًا من لكم إنكم إذا أَعِدُكُمْ أَنْ لَكُمْ إِذَا مِنْ تُمْ وَعِظَامًا أنكم